কলম ও নি বেলুত ই হল لاهي ان في دروب الحياه تسير القطاف في دج حيرتي وتقب بالزمانا بغير عتاب يعلم خا ان انت الاعين وما تخفي الصدور